وَسَلَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 اموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَفَّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزكوهم, فارزكوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فلَتَّكُ اللهه وََكُُ قَوولًا سَدذًا إِ الذيينَ يَأكُلون أَمولَ لتمظُلمَن إ ما يَأكُلونَ فيِي بُطُونهِ الن رَو وَسَصُ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 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعد وَصتِ يُصبِهَا أَودَين أَبَأُكُم وَأَبَنَ أُكُم لا تَدَرونَ أَهُم أَقبُ لَكُم نَّفع خَرضةَ مِنَم اللهَّ إِ اللهَّهَ كَانَ عليم من حكيم ما ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصيه يوصي بها او ولهن تَرَكْتُمْ إِلَّا مَنْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رجل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 ومن ياصِل الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن لاربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وإذا يتوفاهن الموث أو يدعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا واصلحا فاعددوا عليهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 humul lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junah alaykum fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junah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 جَعَلْتُ أَيْمَانَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَسَاتُوهُنَّ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 فَإِذَا أَفَضْنَٰ مَا فِيهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَقُلْ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لرجال نصيب من بعضهم تَسْبُ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبَتْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ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 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعْبُدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَقْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِن خِفْتُمْ سِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَسَعَا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا وَلَا ولا تسركوا به شيئا وبالوالدين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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الْوَسُولَ لَوْ تُسَوَّى الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُونَ وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءٌ فَمِنْ كُلٍّ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمْ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْتَ سَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طيبا فتَََّ مُ صَعيدَ طَبًا فَمسَحوا بوجوهكُم وأيديكم دِنَ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَسْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ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 وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَكْمَمُوا وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك لله فقد افترى إثما عظيما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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُمْ تُنصِبُ مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلاً أولاً وَلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ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 وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُسْلِمُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نُضِدَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غيرها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 إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ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 زِلاَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا سَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ سُجُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَمَا جَنَّكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَاعْرِضْ ضَعْنَهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُلَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا فَكَفَّتَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوِجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنونَ حتىَ يُحَِّمونكَ فيِي مَا شَجرَ بَينَهُم ثمَُّ لا يَدِدُوا فِي أَفُسِهم حَررجَ ثَُّ لا يَدِجُوا فِي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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في روعات اوي في رجع وان منكم لمن ليبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا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 فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَماَا لُ لا تُ قاتِلونَ فيِي سَبين اللههِ وَالْمُستَط فينَ منِن الِجَالِ وَالِّسَاءِ وَالوِلدَان الَّينَ يَقولونَ رَّنا يقونَ رََّنا أخْجناَ من قَوْمِي يَا ظَالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا Those teed эedikad sa assa � hoe koed sa vigna teedansluee kaueegi taagke, 시�aruse levead like see ja üneer, sa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 ناسك خشية الله او اسد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اضرمتنا الى اجل قريب قل متى عد الدنيا قليل قل الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج يَدَهُ وَإِن تُصِبْهُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عندك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 وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله سَلَّكَ عَلَهِم حَسِيوَ وَيَكُونَ طَاعَةُ فَإِذاَا دَرَزُ مِنْ عادِكَ بَيَْتَ طَاائِفَةُم مِنهُم وَيرَ الذيذ تَكُ وَلَّهُ مَا يُبَييتُ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 فَإِنْ يَظْلِمْ مُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكْفِ سَبَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَسَدُ بَأْسٍ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن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 وَمَنْ يُضْلِنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَادِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتُ فُضُورِهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ سَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ سَإِلَاعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآًا فَتَحْرِيُ الرَّقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْدَّقُونَ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 ان كناه وهم جهنمه ومساءئ مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولى عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهادر في سبيل الله يدر في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يددكه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 إفَةٌ أُخْرىَ لَم يُصَلّوا فَلْ يُصَلّ معكَوَلَْأُذُ حِثرَهُم وَأَسِْ خَتَهُمْ وَبدَ الذيينَ كَفرَروا لَ تَغْفُلونَ عَنْ أَسْنِحَتِكُم وَأَمْتِعَتِكُم فََملونَ عَلَيْكُمْ مَلَتَ وَخِرَ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فَاخْشَوْهُ حَتَّىٰ تَرَوْهُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تَتَادَى عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ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 ما يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكثر خطي اتن او اسما ثم يرم به بريا ساق قد احتمل بهتنا فقد احتمل بهتنا وهمنا ولولا صب الله عليك ورحمته لهمط ففَةُ مِنهُ أَغِّوكَ وَمَا يُغِّونَهَِّ أَ فُسَهُم وَمَا يُظِلونَ إَِّ أَ فسَهُم وَماَا يَضونكَ مِن شَي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 من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما ومن يساقط الرؤوس من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وما وسع إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يساء ومن يسرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وله ظلا منهم وله من ين فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَنعَامَ وَلَا آمِرًا نُّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يعيدُهُم وَيُمَنِّيهم وَماَا يَعدُ مُ الشَّقانُ إِلا غُرورَام وَلائِكَ مَأْوهُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِونَ عَهَا مَخصَاب.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 لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَنْ يُجَزَذَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ ذَكَرًا أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نقيرا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 كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِفُوا عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا فايِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ دَعْلِهَا شُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحًا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 دَارِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم اسْتَادُوا كُفْرًا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 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا, قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يدعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا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 فِي قِينَةٍ فِي الذَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَا تَدْرِي تِلْكَ النَّصِيرَاتِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 يَسَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أَلَا ِإِنَّهُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا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 وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَنُظَامًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ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 يَتْلُوهُ يَقِينًا ضَرَبَ اللَّهُ هُم إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أدرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحيون وَن إلَ إذ الرَّهِي مَ وَإسمين وَإسحاقَ وَعقُوبَ وَأَسبافِ وَعيس وَعسَ وَأَّوبَويون سَوهَرونَ وَسُلَم وَآتَنَ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 وَكَانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكيِيمَا لكن الَّهُ يَشحَدُ بِماءن زَل إلَكَ أَن زَلَهُ بعِلمِهِ وَالْمَلائكَةُ يَشحَدون وَكَفَ بَِّهِ شَهذًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَكُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 أَمَّ الذينَ آمَنوا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفيِيهِم أُجُورَهُم وَيَزِيلُهُم مِن فَبلِ وَأَمَّا الذي نَسْتَ كَفُ وَسْتَكْ بَرُْوا فَيُعَّبُهُم عَذَابَ الألِمَ وَلَا يَجِدونَ لَهُم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 صُمُّه بِهِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ كُنِ اللَّهُ يُفْتِيكَ فِي الْكَلَالَةِ إِنмرَأٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخت فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّا مَنْ يَكُلُّهَا وَلَدًا فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَوَلَّوْا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ